أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب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 أتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن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 ود جاءت كآياتي فكذبت بها واستكبرت فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم sudah, aleya fi jannah ma'athul li al-mukabirin, wajudzillahul الذين taqob bi manfasatim, la yassum al-sud,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 قل أَفَعَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوْحِيَ إلَيْكَ وَإلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين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 أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأوضع الكتاب وجيب النبلين والشهداء وقضي بينهم. نفس ما عملت ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون الله